اخر مسألة في زينة المرأة كيف هي؟ نعم. المرأة متطيبة خروج المرأة متطيبة طيب مسألة تطويل زيل المرأة ويستحب بل ويجب على المرأة أن تطول زيلها لما سألت أم سلمة رضي الله عنها نبيها عليه الصلاة والسلام عما ينكشف انكع بالمرأة فقال يرخينه شبرا فلما اعادت قال يرخينه زراعا قلت ودلالة الوجوب ظاهرة لما في ذلك من التكلف في التطويل مع ما يصيب النشاء من ذلك من العنت بما يدل على الوجوب كما قال يطهرهما بعده ثالثا قوله يرخين هذا أمر وإن جاء في سورة ماذا خبر قلت وتلك من السنن الفائته العزيزة لفظ السنن هنا على معنى المطلق الذي يشمل الواجب والمستحب من السنن العزيزة التي جرت تفريط فيها المسألة الثانية نعم لا من الكعبين على ما يظهر نعم نعم نعم طيب ما هو ينكشف. فقال يرخينا شبرا قالت ينكشف لو ارخيناه شبرا ينكشف عند الحركة ورفع القدمين او كذا فقال يرخينا زراعا وهذا الذي يترجح لي أنه من الكعبين لأن الحديثية سألت عن المرأة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن من؟ عن الرجل فجعل حد الرجل إلى ماذا؟ إلى الكعبين يا رجل ما تحت الكعبين إصف الصغر دي مسألة إيمان وقدر زائد اللي هي إزرة المؤمن إلى منتصف ساقين لكن قال ما تحت الكعبين؟ ففي النار يبدأ حد الازد الطول عند النساء من من الكعبين. قلت ومابدأوا ومابدأه من الكعبين كما هو ظاهر لأنها تسأل عن حال النساء بعد ذكر حال الرجال. وقد علم آلفا أن حد ثياب الرجال إلى الكعبين المسألة نعم هذا السؤال لو ان المرأة يعني ما في تكشف تمام هل ترخي ايضا او لا ترخي كأنها اتخذت السراولات تحت الجلباب ولا يكون هنا من التكشف كما لو اتخذت السراولات فاتفاضة او كذا فهل يدخل هذا في باب لا شك للعلا التكشف ولذلك هو زاد لما ذكرت التكشف المثال الثاني النمس ويحرم النمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامس واللعن من الفاظ التحريم بل والتجديد فيه ويؤكد هذا التحريم مع ما قرن بما قرن بالنمس من الوشم المحرم ووصل الشعر ثم أكد هذا التحريم بما جعل النمصة وجها من وجوه تغيير ماذا الخلقة وهذا مما يقوي وجه ماذا التحريم فيه إذ قال في آخر الحديث المغيرات خلق الله إذ تعرف المغيرات هنا بادت صحيح يبقى النامسة مغيرة لماذا لخلق الله قلت وهناك وجه الرابع في الحديث أنه أول ما بدأ به من اللعب هو ماذا هو النمس ولا شك ان الاشد فالاشد فالاخف او الاغلط فالاغلط فالاخف وقد روي عن السلف في هذا الباب ما يقوي وجه التحريم كقول المرأة لابن مسعود أنت تلعن النامصة والمتنمصة فقال وما لي لا ألعن من لعن الله فقالت إني قرأت القرآن بين دفتيه إني قرأت القرآن بين دفتيه فلم أجد لعنا للنامصة والمتنمصة فلم أجد لعنا للنامصة. قال ما إنك أما إنك إن قرأتيه توجت فيه فقرأي فقرأي ذلك في قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. قد لعن رسول الله النابس قلت ومما يقوي وجه التحريم ان الاصل هو عدم الاغذ من شعور البدل الا بنص ومتى لم يأتي نص في ذلك دار الأصل المن طيب اضبط القاعدة دي شوية مع نفسك ثم جاوب مع نفسك مع نفسك وأنا معك أنا معك لا قمت من مقامي بعد قلت ولا فرق في ذلك بين زوج وغيره ولا فرق في ذلك بين النمص لزوج او لغيره لعموم قوله لعموم قوله لعن الله النامصة والمتنمصة قوله لعن الله النامص والمتنمص وهو عموم يشمل جميع النساء وحق الزوج لا يسقط حق الله مهما عظم قلت ويختص النمس قولا واحدا لأهل العلم بشعر الحاجبين ويختص النمس قولا واحدا لأهل العلم بشعر الحاجبين إلا من خلاف بينهم على ما سوى ذلك على ما سوى ذلك من شعور البدن، ولكن اتفقوا ولكن اتفقوا اذا ظهر للمرأة شارب او نبتت لها الاشياء ان تأخذ من تأخذ شعر الشارب أو اللحياة لأنه ليس شعرا أصيلا إنما هو شعر مرض فلا يدخل في معنى النمس أبدا لأنه من قبيل العارض الناس لأنه من قبيل العارض الناس قلت والمنطقة بين الحاجبين هي من الحاجبين هي داخلة في حدهما فلا يجوز إزالتها، ولا أخذ ولا الأخذ منها، حتى ولو كان شعر الحاجبين. كثيراً إلا من استثناء كما لو نزل على العينين فحجب الرؤية أو كان يؤذي العين بدخوله فيها فرع تلوين الحاجب تلوين الحاجب قاب من عنده حديث صريح لعن الله ماذا؟ النامسة والمتنمسة صحيح؟ لا فرق بي بين أن يكون الحاجب وليظا أو أن يكون رقيق قلت تلوين الحاجب وما تفعله النسوة اليوم من تلوين الحاجة بلون البشرة بلون البشرة ليظهر رقيقا مرققا فهو مما لا شاء فهم لا شك فيه من النمصي، لأن معنى النمص قد تحقق فيه، وليس العبر بمجرد الإسالة. فإن هذه الإزالة حكمية وإن لم تكن حقيقية فيشترك مع النمس في معنى الإزالة ويشترك معه في معنى الإزالة وفي معنى ترقيق الحاجبين وفي معنى التجمر وفي معنى تغيير الخلق وعليه فقياسه على النمس هو قياس صحيح تحققت فيه كل أرقام القياس المنصوص عليها عند الأصولية. يبقى هذا هو دليلنا على التحريم هو قياس تلوين الحاجب على ماذا؟ على النمط. فلا يأت قائل يقول لك ما في إزالة هنا؟ نعم ما في إزالة حقيقية. لكن هناك إزالة إيه؟ حكمية. لأن من يرى التي لونت والتي نمصت يراهما ماذا؟ شيئا واحدا لا يفترقا واضح فيلتقيان معا في معنى الإزالة وفي معنى التدليس لأن هذه ليست, ليست خلقة ولا الحقيقة والتقيان معنا في معنى التجمل وفي معنى تغيير خلق الله إذن فهو يحرم بتحريم ماذا تحريم النمس المسألة العدسات اللاسقة قلت وان كانت تشرع لضرورة النظر وهي في وهي بذلك داخل في باب الطب والتداو. وهي بذلك داخلة في باب الطب والتداول والاصل والاصل في الطب والتداول جواز الا ما منع الدليل الا ما منع الدليل الشرح قلت ولا كان. وإذا دخلت في باب الزين كاختلاف لونهما لون لونيهما عن لون العيني فهي بذلك من قبيل تغيير خلق الله عز وجل والتدليس فتحرم بل هي أشد في الحرمة بل هي أشد في الحرمة من تفليج الأثنان او ترقيق الحاجبين لان موطن الجمال في العينين اوقع هل هذا القياس صحيح ام لا قياس العدسات اللاسقة على تفليج العينين الاسنان وعلى نمص الحاجبين وهل ترى قياسه صحيحا وما قلته من ان التحريم هنا أنك وشد هل هذا الكلام صحيحا قل على كثرة المخالف وفقت هذه المرة <تصفيق> لا بأس قل يا عندك كلام اخر طيب لا باش طيب يا ابراهيم المتألة الخامسة وصل الشعر ويحرم وصل الشعر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والواصل والمستوصل فلما اوجب اللعنة ثم قرن بحرام كالنمس ثم عده وجها من وجوه أو من وجوه تغيير خلق الله فهو بذلك يحرم كما لا يفوت ما فيه من التدليس هذا الفعل فيه من التدليس وهذا مما يقوي جانب الحرمة فيه فرع الباروكة ايه ضرورة زرع غر وصل لمسائل لسه داء يعني امرأة عصابتها صلع في بعض رأسها هل يجوز لها زرع شعر في هذه المنطقة لكن نحن نتكلم عن الذي شعره قصير فوصلته المثلة هذه ليش لازالت معنا نقول الباروك والباروك لا تعد ضربا من ضروب تغيير خلق الله والباروقة تعد ضربا من ضروب تغيير خلق الله عز وجل وهي أنكى من تعد أي وضربا من ضروب تغيير خلق الله ماشي سبق لسان إن سبق لسان فأين عقلك لسان الرجل لا يمكن ضبطه لكن عقل الرجل يمكن ضبطه وإلا فما الفرق بينك وبين أحدهم صحيح الذي يسمع الكلمة فيعتقد بها اين اين غربالك يا طالب العلم ام انك تعتقد بكل ما تسمع اجبنا لا تعتقد بكل ما تسمع ولو كان ما تسمع مني انا شخصيا صحيح انما هناك قاعدة قلت والبروكة تعد ضربا من ضروبي تغيير خلق الله عز وجل وهي أنكى من الوصل وأشد منه في الحرمة وعليه فهي لا تشرع ولا تجوز شرعا لما فيها من هذا المعنى وهو تغيير خلق الله ولما فيها من التدليس والله المستعان مسألة في زرع خصلات الشعر حال الصلعة هنا يقول أخنا ألا تعدوا ألم تعدوا يعني هو يقول ألا تعد مساحيق الوجه تغييرا لخلق الله وما الفرق بين المساحيق وبين العدسات الملونة لا لا تعد تغييرا لخلق الله نعم لأن ضابط التغيير من يراه يرى المرأة على وجه المساحيق يعلم أن هذه ليست ليست أصد خلقتها صحيح لكن الذي يرى عينا زرقاء او زرقاء ويني أو خضرا ويني أو يرى عدستين خضراوين ويني أو ويني هل يعتقد بأنهن بأنهما عدست؟ ما يعتقد بهذا إنما قد يعتقد بانهما ماذا عين المرأة على الحقيقة صحيح ثاني المصحح تزال بغسل الوجه او نحن لكن العادة تسابت فيها معنى السبوت اكثر زرع خصلات الشاعر لا يجوز لا فرق عندنا بين الزوج وغير الزوج في سور التجمل المحرم والذي فرق من اهل هذا الزمان فيجب عليه الدليل. عرفق اولا هذا كم في ضرورة اتخاذ الأنف من الزهب أو الفضة ما اتخذها للجمال اتخذها لضرورة بدليل أن الرجل أصلا يحرم عليه ماذا؟ الزهب يبقى كم باب ضرورة وباب الضرورة لا يقاس عليه فين كنا؟ قلت ولا بأس بزرع المرأة لبعض خصلات الشعري إذا أصابتها صلعة وليس هذا داخلا في معنى النمص في معنى الوصف ولأصل شرعي وهو إكرام الشعر وأن يكون المرء مشوها كما جاء في حديث الرجل على يشوه احدكم نفسه وعليه لا بأس بوصلي او لا بأس بزرع خصلات شعر ويجب التفريق في هذا الباب بل زرع بعض الخصلات وزرع الشعر كاملا والله تعالى للمستحان وبه التوفير يعني الرجل لا هل يجوز له ان يزرع شعره هم لا يجوز هنا في فرق ان المرأة بزرع خصلات فانها تدفع ماذا باب التشوه صحيح؟ لكن لما تزرع شعرا كاملا هذا أنكى من الوصف هذا أنكى من الـ من الوصف فيخرج لا مش نفس المسألة يخرج عن باب التشوه أنت ترى أن هذا يدخل في باب التشوه أيضا لدفع التشوه إذا كانت نعم طيب لما يكون ذاهب الشعراء ما هو ده باب, باب تشوه لكن نحن نتكلم عن الذي تزرعه للتجمل أو الجمال ولتطويلها أو كذا طيب لا ما أرى ذلك ما أرى ذلك طيب كذا انتهينا من مسائل الزينة بالنسبة للمرأة الا من مسألة طبعا الزهب المحلق وهذه مسألة ستاتي طبعا لما فيها من تفصيل الكلام طيب نقول مسألة تحريم الوشم صحيح. والوشم محرم كله بأي موضع كان من البدن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشم والمستوشم ويجب التفريق في هذا الباب بين الواشم المشروع وهو الذي يكون بالخضاب أو من الخضاب وبين الوشم الذي يكون بالنار فإن الثاني هو المحرم كما لا يخفى أنه يشمل كما لا يخفى أنه يشتمل على وما ضر جزم بها اهل الشأن والاختصاص فيحرم هذا الوشم وهو الذي يسمونه بالضغط طيب هنا استشكالات جيدة قال بعضها للعلم ان الوصلة اذا كان من الالياف الصناعية وبعلم الزوج لم يكن منه غش او تدليس جاز ذلك المسألة لا علاقة لها بالزوج المسألة انما تعلقها بتغيير ماذا بتغيير خلق الله ولذلك جاء في تمام الرواية المغيرات خلقا الله خلق الله إذا ليس مبنى مسألة تحريم النمس أو الوصل أو الوشم على أنه غش وتذليل إنما مبنى المسألة على أنه ماذا تغيير لماذا لخلق الله وإذا قلنا بأنه تغيير لخلق الله فلا يجوز فلا يجوز قولا واحدا لأنه لا يجوز تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ماذا تفعل المرأة إذا طلب منها زوجها ذلك النمس أو الوص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وطاعة الزوج لا تبيح شيئا محرما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة من في المعروف وليس من المعروف أبدا أن تطيع عبدا في معصية الخالق نعم يعد ذلك مع زوجها تبذل له النصيحة وتطلب منه أن يحتكما إلى أهل العلم وأنا أعجب لحال الزوج إذا كانت مشكلة بينه وبين امرأتي في أمر دنيا يقول أنا أحتكم إلى أبيها أو إلى عمها أو كذا وإذا كانت مشكلة شرعية تمام أن يحتكم إلى أهل العلم يقول لا أنا مش أحتكم لحد هذه حياتي ولا يتدخل فيها أحد وهذا من التناقض الذي يعيش بعضه هل النمس يقصد به إزالة الشعر من أصل منبته؟ فلا يعد التقصير نمصا الجواب لا بل ان النمس في معنى التقصير يعني كلمة النمس اولى بها التقصير من الإزالة فالنمص ليس ازالة انما النمس هو ماذا تقصير او ترقيق او تحديد او اغس او نحو ذلك من اين جئنا بالتفريق بين الوشم بالنار والوشم بالخضاء جئنا بأثر أسماء بنت عميس لما قيل كانت أسماء تزب الزباب عن أبي بكر ورأينا على يديها الوشم تمام لأن هذا الوشم لا يعد تغييرا لخلق الله لأنه يمكن إزالته أما الثاني الذي يكون بالنار فإزالته لا تكون إلا بمواده كاوية حارقة فهو ضرر في الفعل وضرر في ماذا اما هذا الوشم الذي بالخضاب هو في معنى الخضاب فما الفرق بينهما لكن الثاني لانه يكون بالنار وتحت الجل ففي عذاب اذا عطس الرجل في مجلس العلم له ان يحمد الله وان يشمته الحضور نعم اذا حمد الصحابي ربه عندما عطس في الصلاة فكيف لا يفعل ذلك في مجلس العلم؟ هل الأدوية التي تؤخذ مكان زراعة الشعر جائزة يعني رجل يتخذ كريمات ليقوم أو ليقوم الشعر بنفسه؟ هل هذا جائز؟ هذا خلاف عملية الزرع. الزرع في وصل لشعر من ال من الخارج. لكن اتخذ كريمات وإدهان هي تقوم بتقوية بصلات الشعر او خصلات الشعر فتطول وتنبت هذا جائز ام لا باب من باب التداوي باب الاعتناء بالشعر الذي عندي انه جائز تمام لان شعره هو الذي ينبت ليس فيه معنى الوحش كما ان فيه معنى التداوي وهذا جائز سعر هل يجوز المرأة أن تتزين لزوجها بالعدسات اللاسقة لبعض الوقت ثم تنزع عند إزالة زينتها هذا السؤال جاي. يعني هل يجوز المرأة أن تلبس العدسات اللاسقة زينة للزوج ثم تنزعها فلا فليفتق عليها أنها غيرت خلق الله عز وجل أو بدلت أو اتخذتها لا أرى لا أرى ما حكم الصور التي توضع في الوجه التي ترسم؟ اذا كانت صور لمخلوقات او كذا لا يجوز لكن اذا كانت ضربا من ضروب التجمل الزوج فلا بأس. رجل عنده الم في الصعر فاستعمل اساليب العلاج من دواء وغير حتى وضع حلقة في اذنه قيل أنها تزيل ألم الظهر هل يجوز أن يضع هذا هذه الحلقة في أذنك <تصفيق> وليه ضرورة موجه تحريم يا عرش <تصفيق> حرمها مش كل الحلقة يزق وليه أنها تشب إذا كانت بشبه بشكل معين خرجت عن معنى القرط تجوزة ولا لا تجوزة <تصفيق> الوسيلة دي امتى لما نتكلم في قضية ضرورة يبقى عند اذن نقول هل فيها ضرورة ام لا نحن نتكلم عن جوازها من حيث الاصل خاصة انها بالنسبة له من الطب اتكلموا في الضرورة الان انا بتكلم هل هي من الاساس تحرم قولي ابراني المهم انها تخرج من معنى القرد والاصل في الطب ماذا الاباحة وجواز التداوي بكل طب الا ما منع الدليل طب لماذا تمنعها تقول لانها تشبه القرد قلنا لو اخذت شكلا معينة خرجت بها عن معنى القرد لا, لا. شق الأذن شق الأذن هذا تعذيب فين هنا في المسألة التي معنا هذا قياس بعيد يا صالح لا يجوز الكتابة أثناء الجمعة وإن كانت لك حاجة فالشريط يعني بحقق لك هذه الحاجة أحيانا في وقت العمل يغلب علي النوم مع أن صاحب العالم العمل يعلم أني لا أنام فهل أكبر بهذا لا تخبره إلا إذا كان هذا طبعا يضيع مصلحة العمل هل تلوين المرأة لشعرها يعد من تغيير خلق الله والتدليس لا ويجوز المرأة تلوين شعرها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإكرام الشعر وإلا من النهي عن السواد عمليات التجميل ستتكلم عنها تفصيلا في درس الاثنين المقبل سنبدأ درسا حول عمليات التجميل ما يجوز منها وما لا يجوز لا المقصود بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة الملائكة لماذا لأن سياقه الآيات تقول بأن المقصود بالكلام الملائكة ولهذا وجههم في القرآن كما قال تعالى يجادلنا في قوم الوط والمقصود أنه جادل الملائكة طيب بهذا القدر نكتفي طلبة العلم ونلتقي على قير يوم الخميس المقبل انشر تعالى لأن ما بقي من الوقت معنا يكفي للذهاب المسجد القبيلة ان شاء الله عز وجل وفق وصل لهما الى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم